زمود بقوها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله نقت الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم سَوَا وَلا يَخاف قُذَا بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ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 114. فسنيسره للعسرى 115. وما يغني عنه ماله إذا تردى 116. إن علينا للهدى وإن لنا وكم نار